السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في حديثنا عن حياة البرزخ بعد حمد الله والصلاة والسامعة رسوله الأمين أقول عندما يذهب بالمسلم إلى قبره وبالكافر كذلك إلى قبره ويوضع في القبر ويهال عليه التراب ثم ينصرفون عنه فإذا كان في قبره جاءه منكر ونكير يأتي للمؤمن ويأتي للكافر فيأتيان هذان الملكان وقيل إن منكرا ونكيرا وصفان لهما وقيل إنهما اسمان لهذين الملكين والعلم عند الله جل وعلا فيقعدانه ثم تكون فتنة القبر نحن نقول قبيل إنهاء الصلاة بعد قراءة تشهد اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فتنة المحيا والممات فتنة المحيا في حياتنا الدنيا فتنة الممات هذه التي سأتكلم عنها الآن فيأتي عن هذا الملكان إلى المؤمن فيسألانه ثلاثة أسئلة السؤال الأول من ربك فيجيب ربها الله فيقال فيقولاني لا فيقولاني له من رسولك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان يعني الأمم السابقة فيقول موسى أو عيسى أو إبراهيم أو نوح وهكذا فيقول فيقولاني له ما دينك فيقول دين الإسلام ثم يحدث أمر عجيب يفتح له باب من النار فينظر فيه فيقال له هذا مكانك لو كفرت ثم يغلق فلا يفتح بعد ذلك ثم يفتح له باب من الجنة ويرى مكانه في الجنة قال هذا مقعدك في الجنة هذا مكانك في الجنة ويأتيه من روحها وريحها وطيبها ما ينعم به في قبره فيقول ربي أقم الساعة أقم الساعة حتى يدرك ما عد الله سبحانه وتعالى له في المقابل الكافر والمنافق والفاجر فإنه يقعد فيقول فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له من رسولك فيقول ها ها لا أدري فيقال له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقال له لا هديث ولا دريت. ثم يضرب بمطرقة على أم رأسه فيصيح صيح يسمعها كل شيء لا سقل يعني ما عد الإنس والجن ثم يفتح له باب من الجنة ويرى مكانه في الجنة فيقال له هذا مكانك لو آمنت ثم يغلق فلا يفتح أبدا وهذا عذاب نفسي ثم يفتح له باب من النار ويأتيه من سمومها وحرها الشيء العظيم حتى إنه يقول ربي لا تقم الساعة لا تقم الساعة ولذا نحن ندعو فنقول اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر قنيران أسأل الله لكم السلامة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته